الحمد لله رب العالمين ووصلوا ووسلموا على نبينا محمد الخاتم النبيين وامام المتقين وعلى أهله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسمعون فهذه الحلقة الخامس والتسعون من حلقات من أحكام القرآن العظيم أبدأها بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده أن يقيم الصلاة يعني أتوبها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ويتم ذلك بمكملاتها وأن يؤت الزكاة أي يعطوها أهلها المستحقين لها والزكاة هي المال الواجب أو هي نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص ثم يبين الله عز وجل أن ما نقدمه لأنفسنا من الخير فإنه لن يضيع بل سيوجد عند الله عز وجل وفي آية نخة يقول تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ويختم الله الآية بأنه قصير بما نعمل حثا منه لنا على العمل الصالح واجتنا العمل المحرم يستفار من هذه الآية الكريمة فوائد وأحكام منها وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة نقوله تعالى وإقام الصلاة وآث الزكاة وهذا يعني إقامة الصلاة الواجبة فيما هو واجب كالشروط والأركان والواجبات أما ما كان مستحبا فإن الأمر في إقامته على سبيل الاستحباب ومن فوائدها وأحكامها وجوب إيتاء الزكاة لقوله تعالى وآثوا الزكاة أي أعطوها مستحقها وقد بينت السنة كيف تكون إقامة الصلاة وكيف يكون إيتاء الزكاة على وجه مبين مفصل فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان للأمة كل ما تحتاج إليه في أموع دينها ودنياها قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما ومن فوائد هذه هذه الآية وإحكامها الحث على تقديم الخير لقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فإن ومن فوائدها وأحكامها أيضا أن ما نقدمه من الخير هل يضيع بل سنجده عند الله عز وجل مدخرا أحوج ما نكون إليه ولكن يجب أن ننتبه هنا للا أن ما نجده يوم القيامة من الخير قد يكون ضائعا قد يكون لغيرنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا من ليس عنده درهم ولا متاء قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات الأمثال الجبال فأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخل من حاله، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا حسناته، ثم إن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قصير بكل ما نعمل من خير وشر. لقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير ومن فائدها تحذير العباد من المخالفة لأن الله تعالى إنما قال إن الله بص و بصير إن الله بما تعملون بصير تحذيرا منا أن نخالف أوامره وأن نقع في نواهيه فإننا إن فعلنا ذلك يخفى عليه شيء من أحولنا سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هات وبرهانكم إن كنتم صادقين قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا يقوله اليهود أو نصارى يقوله النصارى يعني وأنتم أيها المسلمون لن تدخلوا جنة قال الله تعالى تلك أمانيهم أي هذه أماني وأوهام باطلة لا تستند إلى شيء من الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا قال قل هاتوا برهانكم أي قل لهؤلاء القائلين هذه المقولة متحديا لهم هاتوا برهانكم أعطونا حجتكم التي تثبتون بها ما زعمتم من أنه لا يدخل جنة إلا من كانهودا أو نصرة إن كنتم صادقين فيما تقولون ومن المعلوم أنه لا يجد حجة لما قالوا ولهذا قال بعدها بلا من أستم وجهه لله ومسن بلا فيها إبطال لما سبق من لما سبق من دعوهم أنه لا يدخل جنة إلا من كان أو نصرة ثم بين الله عز وجل من الذي يدخل جنة فقال من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله أي جعله مستسما لله عز وجل ونقبل عليه وهو محسن في أعماله والإحسان هو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فشرط الله سبحانه وتعالى أمري العمر الأول عن إخلاص بأن يكون قد أسلم وجهه لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون قد أحسن فهذا له أجره عند ربه أي ثوابه وسمى الله الثواب أجرا لأن الله تعالى التزم به لمن عمل صالحا فصار بمنزلة الأجر الذي يصو فيه المستأجر على العمل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقدر من أمرهم ولا هم يحسنون على ما مضى من أمرهم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أسلم لله وهو محسن وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين عنام الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه جواب الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته